إلا أن يكون صبيا أو أعجميا لا يعلم تحريم الجناية فيكون السيد هو الجاني يتعلق به القصاص والدية كالمباشر لها قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وجنايته يعني جناية الرهن إذا جنى الرهن على غيره بإذن سيده كجنايته بغير إذنه يعني إذا تعدى الرهن الرقيق على آخر فجنى عليه سواء كانت هذه الجناية بإذن السيد أو بدون إذن السيد فالحكم واحد تتعلق الجنايه بالرقيق الذي هو الرهن ولا دخل للسيد الا ان كان الرقيق صغيرا او اعجميا لا يفهم وانما امر بامر سيده فاتمر فتكون الجنايه كانها من السيد نفسه إن تعلقت بمال فهي من مال السيد ودون الرهن وإن تعلقت بقصاص فيقتص من السيد لكونه هو الآمر فهو بمثابة المباشر وذلك أن عندنا قاعده أن آمر العاقل لا دخل له وامر غير العاقل هو الفاعل نفسه فمثلا شخص عاقل أمره أخوه أو أبوه أو سيده بأمر فيه جناية على أحد من يكون الجاني هو الامر أم المباشر بل المباشر لأنه عاقل لكن اذا كان المامور سفيه او صغير او لا يدرك ولا يعرف فالجاني عبارة هو الامر والقصاص عليه وما لزم من مال فمن ماله لانه ما يصح للعاقل الكبير ان يقول انا معمور انا معمور اقتل فقتلت نقول لا أنت حتى وإن عمرت فلا تأتمر لا تأتمر بقتل أو بشيء يضر الآخرين لكن الصغير والمجنون والصفيه ومن لا يدرك هذا المسؤولية على امره لأنه هو غير مكلف وغير غير مدرك فكذلك اذا كان الرقيق المعتدي رهنا فان كان عاقلا كبيرا فهو المسؤول عن هذه الجنايه وتكون الجنايه في رقبته اما اذا كان سفيها او صغيرا او مجنونا او غير ذلك ممن ليس بمكلف فالجانع هو الآمر ويتعلق القصاص برقبة الآمر إن كان قصاص أو مال فبمال الآمر دون الرهن نعم ولا يباع العبد فيها ولا يباع العبد فيها يعني في الجنايه التي امره فيها سيده حال كون المامور غير عاقل لانها تكون في مال السيد لا في رقبه العبد الجاني نعم وقيل يباع اذا كان معسرا لانه باشر الجنايه وقيل اذا كان السيد معسر قلنا الجنايه في مال السيد السيد معسر هل يضيع حق المجني عليه لا بل يكون في رغبة الجاني لأنه باشر له يد له دخل في الموضوع نعم والأول أصح والأول أصح لأن الآمر للسفيه ومن غير مكلف هو الفاعل في الحقيقة لأنه لولا امره أمره ما حصل هذا الشيء نعم لأن العبد آلة ولو تعلقت به الجناية لأن العبد غير المكلب بمثابة الآلة بمثابة السكين بمثابة البندقية يعني البندقية صوبتها لشخص فاصابته تقول الجانية هي البندقية فكذلك هذا غير المكلب بمثابة آلة وجهته فتوجه لو قلت له قبل راسه هذا قبل راسه لو قلت له اضربه ضربه فمعناه ان المباشر للجنايه هو الامر لل... للرهن الم... الرقيق الغبلوك. نعم ولو تعلقت به الجناية بيع فيها وان كان سيده مؤسرا والأول وصح لأن العبد آلة ولو تعلقت به الجناية يعني ولو كان مباشر للجناية فهو مباشر لها مثل مباشرة الاله نعم فصل وإن جني على الرهن فالخصم الراهن لأنه مالكه ومالك بدله قوله ولو تعلقت به الجناية بيع فيها يعني إذا كان هو الجاني فعلا بيع الرقيق ليسدد قيمة الجناية وإن كان سيده موسرا يعني إذا كان مسؤول عن الجناية فإنه يباع فيها ولا يكلف السيد بتسديد المال الذي على رقبته فصل نعم فصلا وان جني على الرهن فالخصم الراهن لانه مالكه ومالك بدله فصل وان جني على الرهن تقدم لنا جنايه الرهن الان في الجنايه على الرهن هذا الرهن جني عليه الرهن رقيق جني عليه الرهن بعير جني عليه قتل او ضرب مات او الرهن مثلا فراش او قطيفة او نحو ذلك اثرفت يعني جني على الرهن من يتولى المطالبا لانه يوهم قد يقول قائل اذا جني على الرهن فالمطالب هو المرتهن لانه قابض له في صالح نفسه وقد يقول قائل المطالب هو الراهن لانه مالكه فيقول المعلم رحمه الله وان جني على الرهن فالخصم الراهن لان الراهن هو المالك والمرتهن قبضه لاجل سداد دينه فقط فقد يسدد الدين من غيره ويعود الرهن إلى مالكه فالخصم هو الراهن لأنه مالكه فملك الرهن لمن؟ للراهن ومالك بدله يعني لو أتلف من الذي يطالب بالبدل ويكون مالكا للبدل هو الراهن كذلك نعم فإن كانت الجناية موجبة للقصاص فله أن يقتص أو يعفو فإن كانت الجناية موجبة للقصاص شخص تعدى على الرقيق المرهون فقتله عمدا أدوانا سيده له حق المطالبه له حق المطالبه بالقصاص ولا يحق المطالبه بال بالمال بالعوض اذا طالب بالقصاص فر مرتهن يضيع حقه ولو طالب بالمال لصار المال رهنا بدله المرتهن عنده رقيق راهن بمائة الف ريال مثلا جاء شخص وقتله قام الراهن وقال اريد حقي يقول له القاضي انت بالخيار بين امرين ان شئت أن تقتص من الجاني وان شئت ان تطالب بالمال من الجاني فلك الخيار بين امرين هذا المخير منه المالك الراهن ياتي المرتهن ويقول يا اخي اطلب المال لانه اذا طلب المال يكون مصلحته يكون المال رهنا بدله يقول لا انا اريد ان اشفي غيظي هذا الذي متعدى على رقيقي فقتله انا اريد ان اقتله اذا طلب القصاص فمن الخاسر منهما المرتهن ما صار بيده شيء رهنا عن دينه الراهن شفى غيظه واخذ بسأله يقول فله ان يقتص وله ان يعفو الراهن يقول من عفا. واصلح فاجره على الله انا اريد ان اعفو ياتي اليه المرتهن ويقول تعفو على حساب من تعفو على حسابي انا المرتهن خذ المال ليكون رهنا بدل الرقيق الذي كان رهنا عندي يقول المؤلف رحمه الله تعالى فله ان يقتص أو يعفو فإن اقتص ففيه وجهان اقتص ففيه وجهان الوجه الأول يقال للراهن أعطنا قيمة هذا الذي تريد أن تقتص منه فنجعلها رهنا مكانه وقيل لا يطالب بالقيمة لأنه لم يطالب بأكثر مما له شرعا ففيه وجهان أحدهما عليه قيمته تجعل مكانه لأنه أتلف مالا استحق بسبب إتلاف الرهن الذي بيد المرتهن فغرم قيمته كما لو كانت الجنايه موجبه للمال فاذا كانت الجنايه موجبه للمال فيجب عليه ان ياخذها ويعطيها للمرتهن لتكون رهنا لكن اذا عفا اذا اقتص اولا اقتص نقول اتلف مالا كان بيد المرتهن فعليك قيمته لتكون رهنا الرواع الوجه الآخر أنه ليس عليه شيء وله أن يقتص ولو تلف الرهن على المرتهن نعم فإن اقتص ففيه وجها أحدهما عليه قيمته عليه قيمته تجعل مكانه لأنه أتلف مالا استحق بسبب اتلاف الرهن فغرم قيمته كما لو كانت الجناية موجبه للمال والثاني لا شيء عليه لأنه لم يجد بالجنايه مال و... اصلا ما وجب بالجناية مال وإنما وجب فيها القصاص فأخذ به نعم ولست حق بحال وليس على الراهن السعي للمرتهن في اكتساب مال ليس على الراهن السعي لحصول المال لمصلحه المرتهن لان اخذ المال لمصلحه من؟ المرتهن والعفو بدون مال مع القصاص يعني القصاص القصاص يشفي غيظ الراهن فيقول الراهن انا اريد ان اخذ حقي الذي جعل الله لي ولا يلزمني ان اسعى في حصول المال لك ايها المرتهن تلف لي ولك لكن انا اريد القصاص لاشفي غيظي نعم وان عفا على مال او كانت الجنايه موجبه للمال كان رهنا مكانه وان عفا على مال او كانت الجناية موجبة أو كانت الجناية موجبة للمال كان رهنا مكانه الرهن قتل فأخذ بدل قتله مئة ألف ريال ولم يقتص أين تكون هذه المئة الألف تكون رهنا مكانه أو كانت أصل الجناية موجبة للمال ليست الجناية موجبة للقصاص وإنما هي موجبة للمال كان تكون خطا مثلا ويكون هذا المال رهنا مكانه فان عفى الراهن عن المال لم يصح عفوه لانه محل تعلق به حق المرتهن فلم يصح عفو الراهن عنه كما ينبغي ان عفى الراهن عن المال كانت الجنايه على الراهن موجبه لمئة ألف فالجاني استشفع إلى ولي المجني عليه إلى الراهن وطالبه بالعفو قال صحيح جنايتنا على رقيقكم اوجبت علينا مئة ألف لكن نعمل منك العفو والمسامحة وأجرك على الله ووالى اخره فحث على العفو مجانا فقال مثلا أشهد من حضر باني عفوت عن المال الذي وجب عليكم لقتل رقيقكم لرقيقي فهل وصح عفو هذا لا لا يصح لأنه عفى عن مال تعلق به حق من المرتهن المرتهن ذهب الرهن الذي بيده ولازم أن يكون بيده القيمه مئة ألف فجاء الراهن وقال أنا عفوت عن مئة الألف نقول له ما تملك لأن مئة الألف هذه تقبض لصالح المرتهن يستوفي منها حقه فما يصح عفوه نعم كما لو قبضه المرتهن كما لو قبضه المرتهن لو قبض المرتهن المال يأتي الراهن ويقول اذا سمحت اعطهم المال يقول لا انا قبضت هذا لصالحي ولحقي ما تملك انت أن تسامح عما أستحقه أنا. نعم. وقال أبو الخطاب يصح وتؤخذ منه قيمته وتكون رهنا لأنه أتلفه بعفوه وقال أبو الخطاب يصح عفوه وتأخذ منه قيمته يقول نعم أنت عفوت نرجع المال على الجاني لكن أعطنا مثله لأنك تنازلت عن حق تعلق به حق المرتهن فأعطنا قدر المال هذا لنعطيه للمرتهن يكون رهنا بيده نعم وقال القاضي تأخذ قيمته من الجاني فتجعل مكانه فإذا زال الرهن ردت إلى الجاني كما لو اقر على عبده المرهون بالجنايه يعني اذن في المساله ثلاثه اقوال عفا عن المال القول الاول الذي درج عليه المعلم قال ما يصح العفو المال يكون بيد المرتهن وعفوك وجوده وعدمه سواء لأن المال هذا قدر لصالح المرتهن فما تملك أنت أن تتنازل عنه وقال أبو الخطاب يصح العفو لأن الرجل الذي عفا رجل متصرف عاقل رشيد تنازل عن شيء يستحقه فنقول العفو صحيح لكن نمسكه ونقول أعطنا مقابل ما عفوت بقدر المال الذي عفوت عنه لنجعله بيد المرتهن أك ما عفوت إلا أنك مقتدر فعفوت عن حق لك تعلق به حق المرتهن فأعطنا مقابله هذا القول الآخر لأبي الخطاب القول الثالث للقاضي يقول نعم العفو اعتبر صحيح ولكن ناخذ القيمه ونضعها عند المرتهن فاذا استوفى المرتهن حقه من المدين اخذنا القيمه هذه ورددناها على من على الجاني لانه معفو عنه لكن يكون عفو مؤجل إذا عفى الراهن عن الجاني والعفو هذا عفو عن مال المعلم يقول لا يصح عفوه أبو الخطاب يقول يصح عفوه وتؤخذ قيمته وتجعل رهن مكانه القاضي أبو يعلى يقول يصح عفوه ويأخذ المال ويجعل عند المرتهن فإذا استوفى المرتهن حقه من المدين اخذ الرهن هذا ورددناه على الجاني لانه معفو عنه نعم وان عفى الراهن عن الجنايه الموجبه للقصاص الى غير المال كما لو اقر على عبده المرهون بالجنايه هذا مثال مثله المؤلف قال هذا مثل هذا وش معنى كيف اقر على عبده المرهون بالجناية جاء شخص يقول ان هذا العبد الجاني جنى علي او جنى على رقيقي او جنى على دابتي فعتلف لي ما قيمته مئة الف فسئل الجاني المتهم بالجناية فانكر سئل المرتهن فانكر قال بدا هذا الذي تدعون عليه الجنايه هو عندي ما فقدته وما جنى والمتهم بالجناية يقول ما جنيت وما تعديت على أحد الراهن الذي هو المالك يقول نعم أنا أترف إن عبدي سوى عمل كذا وكذا نقول يحتمل بإقراره هذا أنه أراد الإضرار في المرتهم ليأخذ الرهن منه يستوفى به من غيره فنقول لا نواخذك بإقرارك ولا نضر بإقرارك الآخرين وهذا كثير في الشريعه الاسلاميه قد يقر المرء على نفسه بشيء فيه مضره للاخرين فنقول نواخذك باقرارك على نفسك ولا نقبل اقرارك على زيد او عمرو كثير هذا مثلا يأتي الداعم فيقول انا اطالب والدكم بمائة الف الاولاد عشرة خمسة منهم اعترفوا وخمسه منهم انكروا هل معترف نواخذه باقراره نخصم من حقه بقصته للدائن وهل نقبل اقراره على اخوته لا حتى يقروا او يحضر شهود يشهدون بهذا هذا فالمرء إذا أقر بشيء على نفسه وعلى غيره يخذ باقراره على نفسه ولا يواخذ ولا يعتبر إقراره على غيره قال الرجل الفاسق أنا جنيت بهذه المرأة فاقيموا علي وعليها الحد نقول أعطونا المراه نقيم عليها الحد بإقرار هذا الرجل لا هو أقر على نفسه أربع مرات نقيم عليه الحد نعم نقيم عليه الحد يقول كلامي واحد أنا أقول زنيت بهذه المرأة أنا أقول ما يهمنا أنت اعترفت على نفسك بالزنا من اعترفت على غيرك لا من واخلك ولا نقبل شهادتك حتى ولا نعتبرها شهادة لأنك فاسق وهذا كثير في الشريعة الإسلامية أن يقر المرء بشيء على نفسه وعلى غيره فنواخذه بما أقر به على نفسه ولا نقبل منه الاقرار على الغير كما لو اقر على عبده المرهون بالجناية اقر على عبده المرهون بالجناية نأخذ العبد المرهون حال الرهن بموجب اقرار سيده لا نقول هو رهن الان حتى يستوفي المرتهن حقه استوفى المرتهن حقه واخذنا السيد بإقراره فقلنا عليك قيمة هذه الجناية او نبيع الرقيق ونسوفي يقول انا اقرأت حينما كان مرتهن الان هو بيدي وما اعرف انه جنى نقول لا نواخلك بإقرارك السابق نعم وانعف الراهن عن الجناية الموجبه للقصص الى غير المال الى غير مال انبنى على موجب العمد. فان قلنا احد شيئين فهو كالعفو عن المال وان قلنا القصاص فهو كالاقتصاص فيه فهو كالاقتصاص فيه وجهان انتبه هذه هي مهمة وترتبط بغيرها وان عفر الراهن الذي هو المالك عن الجناية الموجبة للقصاص على الى غير مال جناية موجبة للقصاص عفا على مال هذا عفو صحيح ولا ضرر ولا ضرر يؤخذ المال ويكون رهن مكانه لكن عفا على غير مال قال أنا سمحت عم من قتل رقيقي والرقيق مرتهن رهن قال أنا سمحت ولم يطالب بمال فنقول هذا مبني على الخلاف في هل موجب العمد القصاص ويجوز الانتقال الى مال ام الموجب للعمد احد امرين القصاص او المال كما سياتينا في باب الجنايات الخلاف ما هو الموجب للعمد العدوان قال بعض الفقهاء الموجب للعمد القصاص فقط ويجوز الانتقال الى المال قال آخرون لا الموجب للعمد هو أحد أمرين